فَلَمَّا جَاءَ مَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا قال قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَمَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عجبا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 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا طال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا طال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها